وعلى ماذلهم الله ومن هذه الصفات الثالثة لله عزوجل في كتابه السنة علوه وتعاله من قسم إلى قسم علوه ذات وعلوه سبعة أما علوه سبعة معناه أنه من صفة الجمال إلا أنه ما هو صفة الجمال إلا ولذلك على نام فصله فما من قران ينقوا فاصبروا واحتسبوا عند الله تعالى ذلك فان فمن لا تصح فوقيته في على فقه مقون بالاداه من عند التوقيه بالذات من من نقول بالذات وقوله تعالى يخافون وبهم من فوقهم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 يوفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث معاد أما دليل الاجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان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 ومن أدلة السنة مع رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر الشفاعة يوم القيامة فآتي بباب الجنة فيفتح لي فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كوسيه أو سويره فأخو له ساجدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا في الكلام عن الصفات صفات الله تبارك وتعالى قد ذكر الشيخ الدكتور خالد مشايخ حفظه الله تبارك وتعالى ان الايمان بالاسماء والصفات او ان صفات الله تبارك وتعالى اما ان تكون صفات ذات اما ان تكون صفات خبرية وإما ان تكون صفات فعليه والان يتكلم عن بعض هذه الصفات لله جل وعلا فذكر صفه العلو علو الله جل وعلا ينقسم الى ثلاثه علو قهر وعلو قدر وعلو ذات علو قهر وعلو قدر وعلو ذات علو القهر وهو القاهر فوق عماده وعلو القدر وهو العلي العظيم أي قدره عظيم سبحانه وتعالى واما علو الذات فهو المقصود هنا المقصود هنا يريد الكلام أن علو القهر وعلو القدر لم, يش... لم ينكره أحد لم ينكره أحد من تثبيت الإسلام علو القدر وعلو القهر ولكن الذي ال... وقع فيه الخلاف بين أهل السنة ومخالفين من أهل البدع هو علو الذات ف... فأهل البدع لا يثبتون علو الله تبارك وتعالى على خلقه وأهل السنة يثبتون علو الله جل وعلا والأدلة على علوه تلوا كثيرة جدا في القرآن والسنة بل و... والعقل والفطرة من أدلة القران قال الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم اليه يصعد الكريم الطيب امنت من في السماء وغيرها كثير من الايات التي تدل على علو الله تبارك وتعالى وأما من السنه فحديث الجاريه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجاريه اين الله قال في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه وكذلك لما اشار بيده صلى الله عليه وسلم قال في خطبه الحج قالهم ألا هل بلغ فقالوا نعم بلغت فرفع يسوع قال اللهم اشهد ثم عادهم ألا هل بلغ قالوا نعم بلغت الله اللهم اشهد ثلاث مرات يشير الى السماء ويقول اللهم اشهد فدل على اثبات علو الله جل وعلا واما العقل فالله تبارك اما يكون في السفح ما يكون في العلو ولا شك أن الإنسان كلما كمل كلما ارتفع اذا تجد الملوك أحيانا يجلسون في المكان العالي والناس يجلسون تحته ما تجد الملكة تحت والناس يجلسون فوقه فكيف الله جل من باب أولى وهذا من باب الأولى وكذلك الفطرة الفطرة تدل على علو الله جل وعلا وذلك الإنسان إذا أراد إذا أراد أن يدعو دائما يتجه إلى السماء طبيعي جدا هكذا يدعو، ما في أحد يدعو هكذا، ولا أحد يدعو هكذا، ولا أحد يدعو هكذا، ولا هك كل فطرة إنسان يتجه إلى السماء مباشرة في دعائه لله تبارك وتعالى، حتى البع لما ذكرنا قبل قليل حديث النملة التي رفعت قوائمها إلى السماء، الكل يلج، حتى الكافر إذا أراد يدعو الله يلج إلى السماء إلى العلو دائما، هذه فطرة في النفس ويذكرون عن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 يعني من الفوق دعنا من الفوق والتحت يقول لهم ولكن ارشدني ما هذه الحاجة التي أجدها في نفسي اني إذا اردت ان ادعو الله التجو إلى الفوق أعلمني هذه اللي بنفسي هذه قصب علي اني اردت ان ادعو الجا الى الفوق فسكت الجويني ثم قال حيرني الهمداني ما عندي جواب حيرني الهمداني فسكت ولم يخد جوابا فالفطره ايضا تدعو الى ان الله تبارك وتعالى في العلو جل في علاه، إذن هذا بالنسبة والاجماع ايضا إجماع نقله القرطبي ونقله ابن بطه ونقله ابن القيم وغيرهم من ابن وابن البر كلهم نقلوا الإجماع على أن الله تبارك وتعالى في العلو جل وعلا تثبت له صفة العلو وكذلك الاستواء على العرش الاستواء على العرش هي فيها جزء من العلو لأن العرش فوق السماوات العرش والله فوق العرش سبحانه وتعالى فيها إثبات العلو إذن ذكرها بعد العلو مباشر ولكن يختلف عن العلو ان الاستواء من الصفات الفعليه الاستواء من الصفات الفعليه اما العلو فهي صفه ذاتيه لله تبارك وتعالى اما الاستواء فهي صفه فعليه لان الاستواء على العرش كان بعد خلق العرش العرش مخلوق مخلوقات الله في يوم من الايام ما كان موجود العرش فمتى استوى على العرش بعد أن خلقه الله الذي خلق, الله الذي خلق السماوات والارض في سته ثم استوى على العرش ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء يعني قبل أن يستوي عليه فاستواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض فبذلك تسمى صفات الاستواء من صفات الفعليا لله تبارك وتعالى نعم صفة السلام فالله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته بما شاء وكيف يشاء بكلام حقيقي بحرف وصوت يسمعه من يشاء من خلقه ويسمعه من يشاء من خلقه وكلامه عز وجل قول حقيقي على ما يليق بجلاله وعظمته ومن ومن على ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله تعالى تلك وصل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ووافى بعضهم درجات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 القرآن كلام الله قال تعالى وإن أحد من المشركين استجاوك فأجوه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فالقرآن كلام الله تعالى حقيقة حوه ومعانيه لا يشبه كلام المخلوقين منزل غير مخلوق تكلم الله به ابتداء وأوحاه إلى روح الأمين جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مفاوقا فقاهه على الناس قال تعالى وقرانا فوقناه فوقناه على الناس على مكن على الناس على ونزلناه تنزيلا وإذا تلاه الناس أو كتبوه في المصاحف أو, حف أو حفظوه في الصدور لم يخد بذلك على أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنما ينسب حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا فالتلاوة غير المكتوب والكتابة غير المكتوب الحفظ غير المحفوظ وهكذا سائر التصوفات فالفعل فعل القوي أو الكاتب أو الحافظ والكلام كلام الباغ قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين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 وصفة الكلام كما ذكرنا الاسبوع الماضي هي صفة فعلية وذاتية في الوقت ذاته. فمن حيث أصل الصفة هي ذاتية لأن الله لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. من حيث الفعل هي فعلية من حيث أحد الكلام يعني اليوم يتكلم بهذا الكلام غدا يتكلم بهذا الكلام بعد يوم يتكلم بهذا الكلام فهي فعلية في أحد الكلام لكن في أصل الكلام هي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. وكلم الله موسى وسمي موسى كلم الله.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 فيه أنه قابل للنقص، لأن ما من مخلوق إلا وفيه نقص والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. في شدد أهل السنة في هذه المسألة على من يقول إن القرآن مخلوق كفروا من قال إن القرآن مخلوق، قال لأنه يريد أن يصل بعد ذلك إلى أن يقول القرآن إذن فيها اخطاء لأنه مخلوق وما في مخلوق كامل. وقالوا لا القرآن كلام الله. ثم ان القاعدة عند أهل العلم أن المخلوق لا يخلق. والخالق لا يخلق هذه قاعده لا يمكن مخلوق ويخلق ابدا المخلوق لا يخلق لذلك الله تبارك وتعالى لما يتحدى الكفار لما يتحداهم بالخلق سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه ويقول الله سبحانه وتعالى ام خلق من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض من لا يوقنون يتحدى بالخلق سبحانه وتعالى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 هنا ذو الجلاو الإكرام للرب وليس للوجه نقول قال وجه ربك فهنا الرب هو ذو الجلاو الإكرام وليس الوجه نقول لا لو كان الرب ذو الجلاو الإكرام كان يقول ذي الجلاو الإكرام لأن رب مضاف إليه فهنا وجه ربك طيب فيكون مجرورا ربي فيكون ذي الجلاو الإكرام كما في آخر السورة وفي قول الله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام هنا قال ذي الجلال لأنه تعود على الرب لكنه قال ذو الجلال فتعود على الوجه لأن الوجه مرفوع ويبقى وجهه مرفوعة فجاء الذو مرفوعة فيصف للوجه فيصف للوجه هذا غير طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كتبه لأحرقت سبحات وجهه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 ولو كان المقصود كما يقول بعض القدره لما كنت ما خلقت بقدرتي كان شيطان يرضى اني خلقتني بقدرتك اذا كانت القدره انا خلقتني بقدره اذا كان المقصود بامي يقول شلون اذا خلقتني بامي هذا لم يسكت الشيطان هذا الجواب لكن لما قال ما معنى اني خلقت بيديا هذا اكرام لادم واذاك عندما ياتي المسلمون لادم يوم القيامه او الناس لما يثلي ادم يوم القيامه يقول يا أنا أنت أبو البشر خلقك الله بيده في شرف أن خلق الله بيده سبحانه وتعالى فإذا نثبت لله اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يدي الرحمن يمين ويقول السماوات مطويات بيمينه فنثبت لله إذا اليدين يدان تليقان بالله جل في علاه نعم صفة رؤية مذهب اهل السنه والجماعة الإيمان برؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانا بأقصارهم من غير إحاقة في موضعين إحداؤما في عوضات في أحدهما في عوضات في عوضات القيامة أي مواقف الحساب الثاني بعد دخولهم الجنة قال تعالى وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناضعا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 أنا طلعت في النت مشكل تضامونك لا تضامونه فتحته شو تضامونه وين يعني؟ إيه سترون كما كم عون الحق عليه تلبث لا تضامونه في رؤيته متركن عليه رأتنا لا تضامونه إيه وقد أنتوا هذه الصفات الجهنمية والمعتزلة والخوارج طيب الصفة الثالثة ذكرنا أو الرابع ذكر المُؤلف صفة الرؤية ان الله يرى يراه, يراه المؤمنون وهذا اكرام من الله تبارك وتعالى أنه يريهم وجه كما قال الله تبارك وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفار فيقول الامام الشافعي رحمه الله فإذا حجب الكفار دل على أن المؤمنين غير محجوبين لما يقول لهم يعاقبهم يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ما فائده هذا الكلام أن غيرهم غير محجوب وهم المؤمنون ويقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناضره ناظرة إلى ربها ناظرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة برق لا تضامون في رأي لا تظلمون لا تضامون لا أو لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى ترون لا كل واحد المحلة ترونه كما ترون القمر ما يحتاج الناس قربين لكي يشوفوا القمر هذا هناك شوفوا القمر هذا هناك شوفوا القمر. كواحد وشوفوا القمر يقول لا تضامون أو لا تضامون إلا تظلمون في رؤيته فرؤية الله تبارك وتعالى الحق وذكر أنه يرا في موضعين موضع عند القيامة يعني في يوم القيامة عندما ياتيهم الله تبارك وتعالى في صورته جل وعلا في قوله يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون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 لا ما في سؤال شنو ناظرة ناظرة يعني جميلة من النظارة الاولى ناظرة من النظارة الجمال ناظرة يتشوف نظر شو هاي الضاد وهي الضاه ضاد وضاه نعم حكم انها صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة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 يعني في التأويل طيب والقياس التأويل يعني فهم النص ما يقصد تأويل الصفات التأويل النص فهم النص والقياس يعني قياس شيء على شيء هذا أكثر خلاف ناس يقف فيها فهذا يكون وقع له بالتأويل أخطأ في التأويل فهذا مجتهد له أجر ولو أخطأ الأثاء الرابع وهو الذي صاحب هوى وهولا هم أهلي البدع هؤلاء المبتدعين الذين ينفون هذه الصفات عن هوى لا يصلوا العناد الكفار ولا يصلون إلى المجتهدين المؤولين لكنهم يعني مما يقوم مع الخيل و... و يعني يكابرون في بعض النصوص وكذا وهم قريبون من القسم الأول حقيقة وهو الذي يعاند لكنهم لا يكفرون أهل السنة من باب أنهم يعني عندهم شبهه عندهم شبهه لكنهم لم يصلوا إلى الاجتهاد لكن عندهم شبهه إما لتقليل وإما لغير ذلك فهذه أقسامهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابينا محمد الاسبوع القادم ان شاء الله نتوقف لجل الحج ان شاء الله تعالى نبدا الاسبوع الذي بعده الله, الله. لا أسبوع واحد موقف شاء ان شاء الله تعالى حد عنده سؤال صبر سم أنا يعني أدرى يعني هذا يعني بعض سويا أوقات يعني عندي زوجة وعندي ولد والله ما عندي زوجة ولد هذه كلمات ما تنبغي أن تقال يعني هذا قلة أدب مع الله تبارك وتعالى إني أملك ما لا يملك الله عندي ما ليس عند الله هذه كلها قلة أدب يعني لا ينبغي الإنسان يتكلم فيها أبدا وإن كان هو يأخذ على ضحك كذا الأدب مع الله مطلوب قال تعالى نعم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 شعورتنا التعقيب على السؤال وجوه يومئذ ناظر يعني من فكيف يكون المنافقين يعني وجوههم ناظر من قال المنافقين الله الجنة انت قلت منافقين يارون الله سبحانه ايه بس هذا في موقف وليس في الجنة ولا يعني يارون وجه يعني... الله الله اعلم بس يارون الله بس ما آه. ما آه. ما ما يثلث الضرورية طيب الضرورية في الجنة طيب فيك سؤال ثاني في حديث يقال حديث طويل حديث يوم المزيد زعوه شو عن يوم الجمعة يجلس على هذا ما رض هل هذا حديث صحيح صحيح يعني سيحدث بإذن الله نعم للوسم ماذا عن التفصيلات من زيادة ماذا تقصده يعني يجتمع ويجلس عليه الشهداء والصديقين ماذا ما أذكر شيء هذا التفصيل ما أذكره طيب تجنبه ذكر